السلام عليكم ورحمة الله لقاء جديد وأندى العالمين صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق سلام عليكم فضلت الشيخ عليكم السلام فضلت الشيخ يمكن كنا توقفنا في المرة السابقة يمكن حضرتك أكدت على معنى من 128 والمرسيدس وأنه أحيانا الإنسان عربيته بيتقمص شخصيتها فلوسه بيتقمص شخصيتها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم السكينة والوقار في أهل الغنم والبطر والكبر في أهل الخيل والإبل ما علاقة ذلك؟ يمكن الناس بت بتقول إيه علاقة ده بحسن الخلق أو سوء الخلق ما هو السكينة والوقار أصلاً من, من الأخلاق الحميدة نعم زي ما الكبر والبطر من الأخلاق المذمومة نعم لكن في ملحظ في ما يتعلق بحسن الخلق في هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام السكينة والوقار في أهل الغنم لما تأخذ الحديث ده وتربطه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم صلى الله عليه وسلم أو ما من نبي إلا راعي الغنم نعم. طب ليه الأنبياء يرعون الغنم طبيعة الغنم الشرود كل غنماء لها دماغ مختلف عن دماغ الأخرى نعم. ولذلك يلقى الراعي شدة في رعي الغنم نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين الشذوذ عن الجماعة قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ما قلش من البقر ولا الجموس ولا, ولا ال... ال... الكلام لإطلاقا ممكن تجد ال... كل الح... الحيوانات مشية في جماعات زي حمر الوحش والفيلا والجموس والبري الطيور شوف زي سلب عامل زي زي السهم نعم. زي رأس السهم وأخذلك زي إلا الغنم لا يمكن تلاقي الغنم إلا شارد, شارد. يمين حبيب. وشمال تمام فحتى يربى القائد على الصبر يبقى يرعى الغنم علشان يلم الغنم هذه بالراحة ويجبدي بالراحة ويجيب يلم شتتها يلم شتتها بهدوء يعني عبيد الله بن زياد لما دخل على كان كان بعض الصحابة رضي الله عنه كانوا في صحيح مسلم عائد ابن عمر قال لأحد الأمراء يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم شر الرعاء على الذين يرعون الإبل، الغنم، نعم. الغنم، الحطمة يعني كل ما غنمات تزهقوا يشيلها ويبيدها في الأرض. مم. تخيل بنت واحد عصبي بيرعى الغنم، هيرجع آخر النهار من غير غنم أو على الأقل كل يوم يفقد له غنمتين ثلاثة أربعة لين يشيلها ويبيدها في الأرض يطلع روح، فبالتالي رأس ماله حيتناقص شيئا فشيئا. فبقوله إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له أزكت، فإنك من نخالة أصحاب محمد. فقال أو كان فيهم نخالة، إنما النخالة في غيرهم وفي من جاء بعدهم زي أمثالك يعني. عايز يقول له زي أمثالك. هم اللي فيهم نخالة، إنما كانش حد فيهم نخالة. ده كلهم كانوا شامة. نعم. صلى الله عليه. فنعندي السكينة والوقار في أهل الغنم، لإن الغنمام دل دلوا و. وبوزها في الأرض نعم. على طول فبالتالي ما عنداش شموخ الإبل نعم. أو جموح الخيل عرفت أجتزاي فأنا بقى لما النبي صلص. الذي يرعى الغنم يتعلم الصبر بأن يضم بعضها إلى بعض حتى لا تشرد ويتعلم السكينة من منظرها فإذا عنده صبر وتواضع وسكينة فمهما اعتدي عليه وعلى عرضه فلا ينظر إلى ذات نفسه ولكن ينظر إلى دعوته نعم. فيضحي بحظ نفسه من أجل دعوته, من أجل دعوته, نعم. دعوته. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل هذا نعم. كان يسمع الشكمة بودانه وما كان يقابل سيئته على خلاف خلطة. أهل الخيل والإبل بالضبط كده طفضلت الشيخ يمكن نرجع تاني لفكرة الظاهر والباطن. أولاً عايز أتوقف مع حضرتك عند بعض الناس بتسيء الفاهمة في قول الله سبحانه وتعالى في قصة قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فبدأ يعتبر إنه إنه لو حتى الموقف يستدعي الفرح مينفعش تفرح لو حتى الموقف استدعى الضحك مينفعش تضحك استدعى التبسم مينفعش تبسم ودائماً وأبداً نرى كثير من الناس عابس جداً ومثلاً يعلل ذلك أو زوجته أو حد ما نقول لك هي لا والله ده الباب من جوه بس ما وجدش منظره وشكله يعني طبعاً الآية مش كده خالص يعني إحنا زى الوتى لما تكلمت عن التبسم قلت لك تبسم قد وقد وقد, وقد تمام إنما أصل التبسم ده يدل على السرور لحد ما أنيل التبسم من حقيقته إلى معنى آخر لازم أدله قرينة نعم يبقى تبسم المغضب لكن لما أقول تبسم فقط يبقى, يبقى المقرض أن أتبسم عن سرور نعم تمام نعم في قاعدة عند العلماء يقولون السياق من المقيدات السياق من المقيدات, من المقيدات نعم نحن عندنا في باب المطلق والمقيد في أصول الفقه يعني السياق من المقيدات والكلام سياق وسباق ولحق نعم كلمة بيسبقها كلام ويتلوها كلام. كلام ما ينفعش تاخد السياق وتنزعه وتطلع بيلي وحده وتسيب اللي, اللي يقابله بيهن. لبعده نعم. وإلا حيطلع المعنى مشوهن. مشوهن يعني هنا في قصة قارون في سياق للقصة وفي سياق لمعذرة الناس لقارون إن قارون كان من قوم موسى فبغو. فبغى عليه لازم أخذ الكلام كله في السياق بتاعه عشان لو نزعته من سياقه هضيع المعنى نعم كان من من من من نعم طبعا يعني له قيمة وواحد تايه في الزحمه ايوه وفجاه بقى عنده كنوز المفاتيح لوحدها مش عارفين يشيلوها الجماعه الفدوات امم يبقى اللي جوه الكنوز ايه يعني واحد عنده خزنه مثلا بيدخل واقف زي اللي عنده سمية ساعة في البنك مثلاً بيدخل الخزنة واقف إحنا الخزنة بتاعتنا مثلاً لو لو يعني عندنا خزنة لو. لو عندنا خزنة لا. بتبقى مثلاً حوالي خمسين سنطي في خمسين سنطي تمام؟ إذا ما تعرفش تحط راسك فيه ده بيدخل الخزنة واقف ده بقى قرون مفتاح الخزنة يشيلوا ثلاثة علشان يحطوه في الباب ويفتحوا الباب يبقى خزينه ممكن تصور قدياً نعم هذا اللي هو كان من لا. وأنا أقول منه وبعمل بإيدي كده إنه مليش أي قيمة على الإطلاق آه. لا نباه ولا نسب ولا شرف ولا حسب ولا ولا خير وفجأة بقى عنده الغنى ده كله نعم. ولذلك بغى عليه واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه الأتنوء بالعصبة قل القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين لازم لا تفرح أرجع بيها على فلغى عليه نعم علشان أفهم المعنى أفهمها سليما نعم وإلى كلمة فارحة أصلها كده فارحة يفرح فارحا دي لابد أن تكون عن غبطة وسرور جميل تمام ده ككلمة مجردة من سياق نعم كلمة ومعناها يعني رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراح من نحن لابد أن نقف على حقيقة مهمة الظاهر والباطن لا ينفصلان على الإطلاق ما يقدرش بني آدم إطلاقا يفصل بينهم أبدا إلا إذا كان منافقا الله. يعني المنافق هو الشخص الوحيد الذي يفصل بين الظاهر والباطن ومع ذلك لا بد أن يظهر في لحن القو، لازم يلاقي مطب يقع فيه نعم. ما يقدرش يمشي على طول الخط إنك قد تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل الوقت لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت يعني فكرة إن حد يقول لحضرتك في تصرفاته السيئة جدا يقول لك ربنا يعلم بالفقال ده ربنا رب قلوب لا لا لا طبعا أنا عايز أقول عايز أستثني الحمق في واحد أحمق تخبرك زي؟ يعني يعني بينطق بأشياء بس ترجمة ترجمة خاطئة لما في باطنه دي بتبان نعم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن فسبح بحمد ربك واستغفره يقول رب اغفر لي زي ما عايشة كنت تقول واحد من إياهم حبي يتأول القرآن كده اجتهادا من عنده واخبرك فقرأ وهو بيقرأ في القرآن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه <تصفيق> فكل ما بي بيمر بآية مثلا يوم يدعي داعه وبتاع الكاملة قال اللهم ببيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وسودها وما تسود وجوه تقول ذلك إزاي؟ زي مثلا دا, دا, دا تقول في إيه مثلا دا باطنه دا أحمق <تصفيق> أنا أدر <أضربه> أقول عليه أحمق <تصفيق> <تصفيق> أو كما يقول ابن الجوزي مثلا في أخبار الحمق والمغفلين عن جار واحد بيحكي عن جار له انه هو كان بيحب ياتل القرآن بالليل وحاجه زي كده فلقى بيبكي ببكاء عالي جدا جدا فقعد يسمع ده بيقرأ بيقرا يعني آيات النار وايات العذاب لا بي بيقرا يا سالونا كان المحيط كله هو اذ فاعتذر وساف بعيد وعمل يدب برجليه في الارض وعيط وبتاع الكلام ده قال فاعلمته انه احمق نعم واخد بالك زي ليه ده حكم شرعي المؤمن ثاني يبكي في الجنة والنار والكلام ده عينيه صدره يعني المواقف نفسها باستثناء الاحمق اللي ممكن يعبّره تعبيرا خاطئاً عما في باطنه الظاهر لا ينفصل عن الباطن نعم <تصفيق> يعني مجموعة من الناس طالعوا في يوم الأيام وكل ما تأمره بالهادي الظاهر اللحية والقميص والبتاع والكلام ده. وإن يبدأ عليك سمت المسلم يقولك داي من القشور وليس من اللباب المهم القلب مش مهم الشكل نعم <تصفيق> أنا عايز أقول للناس دول ببساطة من غير ما ندخل ونتعمق في الموضوع ونقلبه الموضوع علمي هل هناك لب يحيى بلا قشر؟ الموزة دي، أصبع الموز أشاره وسيبه. أي بوز إيه اللي يحصل للباب؟ هل تسود؟ هل يسود ما تعرفش تاكله؟ نعم إذن بقاء حياته بالقشر. نعم أي ثمرة من الثمار أشارها ويسيبها تفسد على طول يعني البرتغانة مثلاً دي أنت ممكن تسيبها بالأسبوع أشارها وسب تاخد يومين فتجف مثلاً فتجف ثم تفسر نا. إذن ليس هناك لب يحيا بلا قشر ولا يستطيع رجل أن يدعي الفصل بين الظاهر والباطن إذا كان مش فاهم القضية أصلاً وحددك فعلشان كده لما بنقول ده قشر هما بيسموه قشر على اللحية على اللحية نعم هو ده اللي بيحميه ويحفظه وانا كنت سمعت بعض الشيوخ زمان كان يقول يبني انت مش انت لما واحد يقول لك رب ده هي اللي بتربيك مش انت اللي بتربيها ليه هذا حمى هذا الجوهر كله نعم. انت نفسك لو يعني بتاعة تقترف معاصي ولا انا ولا ف... تبص اللي حداك. تحط تحطدك عليها بس تنظر إلى وجهك في المرآة مجد تستحي أنا في كثير جدا من الناس اللي بيتصلوا هي على مدار الأعوام الكثيرة عندهم اكتئاب نفسي حاد ليه؟ يقولك أنا باقترف بعض الذنوب اللي مش قدر أتركها وأنا أرجو ملتحي فالناس بتقدمني للإمامة وبيقولوا عليا أن أنا راجل فاضل وإلى و... آخره والكلام ده ولا يعلمون ما الذي أفعله أنا في الخفاء فأنا أتمزق من داخلي بسبب هذه اللحية بسبب هذه اللحية فهذا القشر يحمي القلب حتى لأنه لو, لو في عمي فضلت الشيخ حتى بيشوف ملتحي بيتصار الصرف يقوله يا أخي عم على دائمة بالضبط كده, آه نعم كده نعم إنما ينظر إلى ظاهري. فأنا عايز أقول التناغم بين الظاهر والباطن هذه مسألة في غاية الأهمية ولا يستطيع أحد أن يفصل بينها الذي تربى على السنة حقيقة لا يستطيع أن يترك التبسم ولا يستطيع أن, أن, أن, أن لا يمد جسور الدفئ بينه وبين الناس لا. أنا أعرف واحد كان صاحب منصب كبير وبعدين أول ما التزم هو بيحكي لي ذهب إلى بعض الشيوخ وهو أكبر من هذا الشيخ سناً بعشر سنوات بول أنا التزمت عشان عمل معايا حاجة واحدة بس حبيت الدين وحبيت الشيوخ بحاجة واحدة بس لما قال الدرس بتاعه وواحد عرفني بيقال له ان فلان, فلان فلاني وظفته كذا وكذا فبقول امواخدني تحت باطل حط يعني ايده على كتفي بقول هذه الحادثة هي اللي دخلت في الالتزام يعني التصرف مع انه غير الشيخ ما يخطرش على باله إن, إن ممكن دي, ممكن دي تعمل كده. كده إن دي ممكن تخلي إنسان يلتزم طب ده يا دعوني فضلت الشيخ أقول لحضاك إنه يعني وبيضدها تتميز الأشياء هذا الموقف أخرج إنسان إلى حالة من حالات الالتزام رغم إنه ما كانش في وعي الشيخ إنه ممكن يعمل ده هناك يمكن بعض الناس بتخرج من الالتزام بسبب عبوس شيخ أو تصرف يشعر فيه بشيء من الغلزة والشيء بيبقى مستقر في ذهنه إني هبت لن تتأتى إلا إذا كان عبساً هو بكل أسف أنا زي ما قلت لك أن في بعض الناس يأخذ موقفاً جزئياً لعالم نافع مع العالم ده أو كانت الظروف الجو يناسب هذا نعم فيحاول ينقله للجو بتاعه فنفع شيء ما هو لابد العلم له سياسة ليس العلم هو الدليل الصحيح فقط العلم له سياسة. طبعاً طبعاً طبعاً وسياسة العلم أعوص من إتقانه. أنا ممكن أبقى عالم في ظرف سنتين. لكن ما أعرفش أبقى أسوس الناس بعلمي في خلال عشرات السنين. نعم. فالعلم له سياسة. سياسة العلم أعوص من إتقان العلم ذاته. نعم. يعني مثلاً واحد بيقرأ عن الأعمش وطريقة الأعمش الغليظة في التعامل مع الطلبة. ويلاقي الطلبة يبثهفته عليه يقولك أما قلد الأعمش طب هو أنت زي الأعمش وهل الطلبة بتوعك زي تلمزة الأعمش نعم لا. لا الجو الجو مختلف نعم الأعمش كان بيربي كلب للطلب تخيل بقى مين مين تلمزة الأعمش بيربي كلب كلب أعمى ربي لهم كلب كما روى الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ربى لهم كلبا لي كان أصحاب الحديث الأعمش كان كفيفا وكان كان حافظا متقنا فكانوا بيتهفتوا عليه لإتقانه وحفظه نعم لا ترمزة الأعمش مين شعبة سفين الثوري وكعب ابن الجراح أبو داود الحفري يعني عالم تقال الواحد منهم يعني يوزن بلد نعم تخيل بقى لما أول ما الأعمش يسمع دبيب الرجول جاي نحية البيت يطلع عليهم الكلمة تخيل بقى للمسفين ثور يجيروا قدام كلب وشوعب يجيروا قدام الكلب وليتعدوا الكلام ده واخدوا لك فالرواية بتقول للخطيب رواها بتقول إن كل يرسله طريعة يشوفوا الكلب هيطلع ولا ألا ففي يوم من الأيام فضلوا ماشيين ماشيين ماشيين الكلب ما مطلعش دقوا على الباب الكلب مطلعش فتح لهم الأعمش وبكى قالوا له ما يبكيك يا أبا محمد قال قد مات الذي كان مرم المعروف ينهى المنكر الوه كلب يعني نعم <تصفيق> تقديرك فممكن بعض الناس يتصور ان هو لو رب كلب وطلعه على الطلبة هيعمل زي ما الاعمش, الأعمش عمل هيحاول يطبق هذا الكلام لا،, لا الجو جوك ولا انت الاعمش ولا تلاميذك ولا تلاميذ الاعمش عشان ممكن اتحمل مثل هذا وانا يعني معلش يعني برضه عايز ابسط يعني هذا المعنى قليلا بحيث ان انا ابين عذر بعض الشيوخ اللي عندهم شده لماذا يشتدون؟ عشان نعم. برضو إيه؟ مش عايزين نزل من لأن في شو؟ الفاضل عندهم عبوس وعندهم شدة والكلام دوت فلا بد الفاضل إذا فعل فعلا يناسي ينافل فضل أن نخرج فعله على شيء يوافق الفضل. نعم. طيب. نعم. بهذه الجملة هنتوقف لنكمل حديثنا في لقاء مقبل بمشيئة الله مع فضيلة الشيخ أبي اسحاق الحويني حفظه الله. دمتم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.